ذَلِكَ أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفتا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتال اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان كنتم إِنَّ فَادَ الفَرَاءُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنِيَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيْكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَيَنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلُثَا مَا ترك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 إخْوَةُ فَلئُِّهِ السّدُس مِنذَادصةِ يُصِي بِهَا أَدَين أَبَ أُكُم وَأَبنَا أُكُم ل تَدَرونَ أَّْهُمْ أَقَرَبُ لَكُم نَّفاب شَر غَدَ مِنَ الوَّام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 أو دين غير مطاب وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري فيها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن عصنا ها رسوله ويتعدى حدوده يدخل هنا ويتعدى حدوده يدخل فيها وله عذاب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 وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاهْدُوهُمَا فَإِن تُبَّ وَأَصْلَحَا فَاعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ في جهاله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست الثوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قَالَ إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قَالَ إني تبت الآن ولا وهم قفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 إَِّهُ كَانَ فَاحِشَةَهُ وَمَ قتَمُ وَتَ أَسَبِيلَ خُرمَ ال الطَلَيكُمْ أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَمما تُكُمْ وَخَاتُكُمْ وَبَناتُ, الأخي وبنات الأخي وأمهاتكم وَأُمه تُكُم الَّ أَوْضَانَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الروضَاتِ وَأَُّهَةُسَ إِكُمْ رَبَ إِبُكُمْ غُرَبَ إِبُكُم الاتِ فِي حُجُوركُمْ مِنْ النِسَائِكُم الَّ دَخَلْلتُم بِ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الذين من أَصْلَابِكُمْ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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ دَادٍ فَرِيضًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ حِلْمُ قَصَانَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ والله اعلم بإيمانكم بعضكم من دون بعض سنكحوهن بإبن آبيهن وآتوهم أجورهم بالمعروف وآتوهم أجورهم بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً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 وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَتَأْقَرِينَا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ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 تُمُنُّ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جنبا, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمنوا صعيدا طيبا فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ رَّاغِلِينَ لِن يَن بَأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واتبعنا وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضم سواها سنردها الى دبارها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 يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله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 الذين كفروا بآياتنا توفروا صليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا الرَّسُولُ رَأَيْتَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَثْبِيتًا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 هم جاءوك فاستوفر الله واستوفر لهم رسول لوجد الله كم وابا الرحيم فلا ربك الا المؤمنون حذا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدون في انفسهم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 هُوَ مَن يُطْعِنُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَا يُؤْمِنُونَ فَأُولَٰئِكَ مَن لَّنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ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 وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا قال إن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة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 الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك وليا لدن الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 اِئْتُوا يَا قَوْمِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ضروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من تيئة فمن نفسك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 وَيَقُولُونَ طَعْتٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِن أَمْصَادٍ كَبَيْتَقَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وَكُنَّ مَعَ اللَّهِ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً رَحْمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضافين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ الْمُسْتَضَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَولِدَانِ مَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ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 يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 وَإِذَا كُ تَفِيم فَقُتَ لَمُ الصَّلَاتَ فَْتَكُمْ طائِفَةُ مِن مُماا كَوَ يأْخذُ أَتِْلحَتَهُم فَإذاَا سَجَدوا فَْكُُ يَكُونُ وَلْتَأْتِ قَائْفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَلْتَأْتِ قَائْفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا تُنَاحُ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَرُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَتَابًا مُهِيناً فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُرُودًا وَعَلَى فَإذا توُمََّ تُم فَاقم الصَّلَام إنِ الصَّلاةَ كََ التلَ المُؤمنينَ كِتاب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 كِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ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 أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب عثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيما فِئَةً او اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا بِينًا ولولا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَم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 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّمَّن جَاءُوهُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ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 لَا نَعْلَمُ وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ظَنًّا وَلَهُ مَن يَنهَمُ وَلَأَمْرِهِمْ فَلَيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرِهِمْ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 يَكادُونَ يَدُقُّونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا فَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَإِنَّ لَهِـمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض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 اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضافين من الوجدان والمستضافين من الوجدان وان تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلون من خير فإنه الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناخ عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 وكان الله سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مُقَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ كُن غَنِيًّا أَم فَقِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عداوه من العزه فان العزة لله جميعا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا مذ ذ بين بين ذلك لا اله الا الله الا ولا اله الا ما الا ومن يظلم الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتاخذوا الكافرين اوليا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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأقذتهم الصاعقة بظلمهم ثم لما اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعثونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فَبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 وأقبهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بِمَا أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ قَدْ جَاءَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إليك أن لَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْثِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 فَأَمََّّذِينَ آممَنُ وَ مِن الصَّالِحَاتِ فَيوَفم أُجُورَهُم وَيَجِيدهُمْ مِن فَضلِ وَأَمَّاَّذ َسْتَن كَفُوا وَْتَكْبَرُوا فَيْوَذِّبُهُم مَا ذاَابًَاأَلمَ وَلَا يَجِونَ لَهُم فَيُوَذبُهُم إِلَّا اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمَّ الذيينَ آمَنُوا بِالل وَتَصَنُ ب فَسَدخِلون فيِي رَحْمَةٍ مِنْ فَسَ يُدخِلهُم في رَحْمَةٍ مِنْهُ فَطلِ وَيَهْديم إلَ يصِطٌ مستُسْتَقيِيمَا يَسْتَفْتونَ كَقُل الَّهُ يُفْكُم فيِي كَلالًا